وجهي قالت هون عليك يا رسول الله لا تلم ه م حملت اصحابك من الامر فوق ما يطيقون فانهم ذاهلون اتحب ذلك والا يخالفك منهم واحد ام سلمه ليست اعقل وافقه ا من رسول الله ولكن ح ك م ة الله ليبرز ان ل ل م ر ا ة ا ل م س ل م ة ا ل م ت ف ر ن ج ة ص ا ح ب ة ا ل م م المرأة ؤ ت ت ر ا لا ا ل ع ا ق ل ة ا ل م س ل م ة التي لا تخفى اوصافها على المسلمين لها دور وليبرز م ك ا ن ة امهات المؤمنين اللواتي لم يتبرجن ت م ر ج ا ل ج ا ه ل ي ة ووقرن في بيوتهن وعلمن ق ي م ة الوحي وهدي النبي كيف يهدين الى الحق فقالت ام سلمه م ق ا ل ت ا قال النبي بلى انا احب ان يطيعوني ولا يخالف بي ح د قالت اخرج يا رسول الله ولا تكلم منهم احد فانحر هديك وادع حالقك يحلقك فوالذي بعثك لئن ر أ و ك ما تخلف عنك واحد فجلس هنيهه صلى الله عليه وسلم حتى زال عنه الغضب ثم اطبع بردائه والاطباع يعرفه الناس في الحج والعمره ان يكون لباس الاحرام ردائك الذي على كتفيك طرفه الايمن من تحت ابطك تجمع طرفيه على يدك ا ل و س ر ى فاطبع بردائه وخرج صلى الله عليه وسلم لم يكلم أحد حتى د ح اهوى الى ح ر ب ة فاخذها بيده وتوجه الى هده ي ورفع صوته قائلا بسم الله والله اكبر واخذ ينحر ه د ي ة وكان قد ساق سبعين بدنه أي سبعين رأسا من الإبل سبعين سبعين الابل ب من ن د فاخذ ينحر ه د ي ة فلما راه ا ل ص ح ا ب ة حربته بيده ينحر ويكبر قالوا جميعا يا ا ل ل ه رسول الله ينحر ه د ي ة ونحن جلوس ف ف ا ر و ا الهتهم حتى ركب بعضهم بعضا فكادوا يقتتلون وهم ينحرون كما ينحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا حالقه فحلق شعره والقاه على اغصان تلك ا ل ش ج ر ة يقول ا ل ص ح ا ب ة فجاءت ريح ش د ي د ة فحملت شعره واشعارنا فالقتها في الحرم, فألقتها في الحرم. ت ق ب ل الله ع م ر ت ك وهذا يسمى نحر المحصر اي الذي احصر في حج او عمره فلم يبلغ الحرم حال بينه وبينه شيء فمحله حيث احصر ويتحلل حيث احصر ذلك تشريع لو لم يتم الصلح و ب ر ك ة ا ل ن ا ق ة لما عرفنا حكم المحصر ح احصر النبي فنحر هديه حيث ص ر النبي هديه وخلق شعره وند جمل من, هذ من هذه الاباعر التي هداها اي الهدي ند جمل اي فر وذلك الجمل كان قد غنمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو الجمل الذي كان يركب عليه ابو جهل جمل مميز له مكانه وفي انفه ح ل ق ة من ف ض ة ليوضع فيها الخطام ند الجمل ل آ ي ة ستكون وعرف طريقه فحاولوا امساكه فلم يمسكوه حتى دخل م ك ة فما استطاعوا ان يلحقوه ثم ارسل النبي في طلبه وقد تم الصلح ووقع فتواسبت سفهاء قريش لا يريدون تسليمه فقال لهم سهيل بل انا الذي مثلتكم في ا ل ص ل ش ينبغي ان يرد الجمل قالوا انه جمل ابي الحكم نعطيه فيه عشر نياق ولا ينحره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا اننا قد اشعرناه واهديناه يعني سميناه في الهدي لرضينا وفعلت ولكن لا. هذا قد اشعر وقدم للهدي فلا نرضى به م ئ ة من الابل فرد الجمل ونحره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ساقه في الهدي الا ليغيظ به قريش نحر النبي هديه وحلق رأسه ونحر الصحابه ن ب وحلقوا وقبل الله عمرتهم وسموا م ش ص ر ي ن على ان ي أ ت و ا في العام الثاني ف ي ع ت م ر و ع م ر ة ب د ل ه ا و ل ك ن ع م ر لم ي ه د أ حتى بعد أ ن نحر الهديو وحلقت الروس ؤ جاء عمر وقال للنبي يا رسول الله أ ل س ت نبي الله حقا قال بلى ح قال وهم على الباطل. قال بلى ا ط قال ل ب قال أ ل ي س قتلانا في ا ل ج ن ة و ق ت ل ه م في النار قال بلى قال فعلام نعطي ا ل د ن ي ة في ديننا فهلا ل قاتلناهم حتى نموت قال ولكن يا عمر إ ن ي رسول الله ولا أعصي من ه ذ ا الحديث يستدل ع ل الله الذي وجه نبيه إلى ل ى أن نبيه هذا ا وجه ص ح وعندما كانت ا ل ب ي ع ة كان قد هبط جبريل بها فقال النبي إ ن الله قد أ م ر ن ي أ ن أ ب ا ي ع ك م الله الذي أ م ر و أ ث ب ت الله هذا حتى لا يتقول به المتقولون سواء في عهد النبي أ و إ ل ى أ ي ا م ن ا لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت الشجره ة و ح د د ا حتى لا يقول لا تلك ب ي ع ة أ خ ر ى يوم بايعوه على ا ل إ س ل ا م يوم بايعوه على تحت ا ل ش ج ر ة ولم تتم ب ي ع ة تحت ا ل ش ج ر ة غير ب ي ع ة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فعلم ما في قلوبهم ف أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة ع ل ي ه وجاءت آ ي ة أ خ ر ى و ا ل آ ي ا ت كلها من س و ر ة الفتح ا ل ب ا ل غ ة 29 آ ي ة س ن أ ت ي ا ل آ ن إ ل ي ه ا ومتى نزلت قال الله أ ي ض ا إ ن الذين يبايعونك إ ن م ا يبايعون الله يد الله فوق أ ي د ي ه م عندما يقول يبايعون الله إ ذ ن البيع ة جاءت من عند الله ف ا ل ب ي ع ة على القتال و أ و ا م ر بنود الصلح كلها بتوجيه رباني قال ولكني رسول الله ولا أ ع ص ي قال يا رسول الله أ ل م تحدثنا ونحن, ونحن في ا ل م د ي ن ة ب أ ن ك ر أ ي ت أ ن ن ا نطوف بالبيت محلقين ومقصرين قال بلى ولكن أ خ ب ر ت ك في هذا العام يا عمر قال له قال إ ذ ن إ ن ك آ خ ي ه ومطوف فيه فلم يستطع عمر أ ن يجادل أ ك ث ر فانصرف ه ولم يجد له من يفشي إ ل ي ه سره إ ل ا أ ب ا بكر عمر يحدث النبي في خيمته أ ب و بكر ليس جالس ولا أ ح د مع النبي وعمر أ ب د ا ولا النقاش هذا أحد يسمع هذا النقاش. فخرج عمر مغتاظا متضايقا خجلا أ ن يجادل ويناقش النبي أ ك ث ر فذهب إ ل ى أ ع ز ص د ي ق أ ب و بكر الصديق فجلس إ ل ي ه وقال يا أ ب ا بكر تتبع معي الكلمات حرفيا كما س أ ل النبي ي س أ ل أ ب ا بكر يا أ ب ا بكر أ ل ي س رسول الله نبي حقا قال بلى قال أ ل ي س نحن على الحق وهم على الباطل قال بلى قال أ ل ي س قتلانا في ا ل ج ن ة وقتلاهم في النار قال بلى قال فعلام نعطي الدنيه من ديننا هلا هل ل قاتلناهم حتى نموت فماذا كان جواب أ ب ي بكر يا عمر إ ن ه رسول الله ولا يعصيه الكلمات التي نطق بها النبي يا عمر انه رسول الله ولا يعصي يا عمر الزم غرزه اي تمسك بغرز نعله ي الزم غرزه فوالذي بعثه بالحق انا اتي البيت ومطوفين فيه قال الم يحدثنا ونحن ب ا ل م د ي ن ة انه قد ر أ ى قال بلى ولكن هل قال لك في هذا العام كما قال النبي تماما فكان ابو بكر اقرب ا ل ص ح ا ب ة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتردد في امر امره به النبي ولم تكن له و ق ف ة ابدا منذ ان دعاه النبي الى الاسلام الى ان لقي وجه ربه لذلك كان اسمه الصديق بل امام الصديقين في ق ا ئ م ة غير النبيين لان الانبياء كلهم صديقون فابو بكر امام الصديقين دون ق ا ئ م ة الانبياء والمرسلين و تسال ء ا ل ص ح ا ب ة يا رسول الله افتح هذا نسمي ه قال اي والذي نفسي بيده انه لفتح الم تروا أ ن ه م اكتفوا أ ن يردوكم عن بلدهم وبينكم وبينهم ما بينكم من دماء ردوكم ب ا ل أ ك ف يعني بالتوقيع و ا ل م ص ا ل ح ة أ ن س ي ت م يوم أ ش د إ ذ تصعدون ولا ت ل و ن على شيء و أ ن ا أ د ع و ك م أ ن س ي ت م يوم الخندق إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر أ ل ا ترون هذا فتحا ثم ركب ناقته و أ م ر بالرحيل فما أ ذ م ش و ا حتى يشهد الجميع أ ن ا ل آ ي ا ت تتنزل على رسول الله ل ل م ن ا س ب ة وفي الموطن وقبل أ ن ي غ ا د ر ا ل ح د ي ب ي ه ركب ناقته فركب الناس وانطلقوا فما انمشوا حتى ثارت الناس كلها تعنق برواحلها صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسير في م ؤ خ ر ة الركب واذا الناس تعنق برواحلها نحوه ف ت س ا ء ل ما بال الناس قالوا ثقلت ا ل ق ص و ى وهبط الوحي على رسول الله يقول عمر فوالله شعرت او خلت ان قلبي يخرج من ح ر ق ه فقلت ويل امك يا عمر لقد نزل فيك ق ر آ ن عمر خايف احالكم منافق نزل فيك قرآن ونقول رجل واحنا بنساويه بنساويه احنا احسن اليوم عاشوا الصحابة لهم يا من بزمان م من قران ا قال اهايب المجتمع الفهم ئ ل وهو يسئ ب ت ع و سمع أن للعامل ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن له اجر سبعين من اصحاب رسول الله يفكر حاله احسن من سبعين احسن من الصحاب هذا للعامل اي للعامل ب ا ل س ن ة وان كان عامل ب ا ل س ن ة فهو تلقائيا محافظ على الفروض ا ذ ا عامل بالفرض و ا ل س ن ة ا ذ ا مكتمل الدين مسلم مؤمن محسن له أ ج ر ك أ ج ر سبعين من أ ص ح ا ب النبي ولكنه لا يعدل ظفر ص ح ا ب ي لا يعدل ا ل ص ح ب ة شيء على الهامات فوق ا ل ت ج ا ن والرؤوس قال عمر خشيت أ ن يكون قد انزل في ق ر آ ن يتلى قلت ويل امك يا عمر فجئت فيما جاء الناس و إ ذ ا برسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وجهه ك أ ن ه البدر وهو يقول يا عمر فوالله ما حملتني قدماي يقول يا عمر لقد أ ن ز ل ت علي س و ر ة هي أ ح ب إ ل ي من الدنيا وما فيها ولقد تلاها جبريل ثم قال هنيئا لك يا محمد أ و يهنئك ربك يا محمد قال فقلنا نهنئك كما ه ن أ ك جبريل ما هي يا رسول الله فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم و أ خ ذ يرتل وهو خير مرتل إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا ف ق ر أ عليهم س و ر ة الفتح و إ ل ى بها جميع قصتهم يسردها ا ل ق ر آ ن و ا ق ع ة م و ث ق ة نصها في ا ل ق ر آ ن الكريم لولا اني اخشى ا ل ا ط ا ل ة وقد ادرك الوقت ل ق ر أ ن ا ه ا ك ا م ل ة انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر قلنا انه ليس لرسول الله ذنب لا قبل ان تنزل ا ل س و ر ة ولا بعد ان نزلت فهو المعصوم في سن شبابه وقبل ان يوحى اليه وهو رجل وبعد ان اوحي اليه فما المراد بهذا الذنب كما قال اهل التفسير اي قد غفر لك ذنوبك ق ص ط ا قبل ان تخلق فجعلك معصوما فهي في حكم ا ل م غ ف و ر ة فلم يجعل لك ذنبا اي ستر عنك كل الذنوب فلم تقترفها ولم تقترب منها لا قبل ان يوحى اليك ولا بعد أ ن يوحى ف أ ن ت المعصوم قبل الوحي وبعده هذا قول لبعضهم أ م ا البعض ا ل آ خ ر فقالوا المراد بذنبك الذي تقدم ذنوب آ ب ا ئ ك تكريما لمرور نورك ونطفتك في أ ص ل ا ب ه م أ ي لابائك و أ م ه ا ت ك ومن ت أ خ ر لمن انتسب اليك من ذريتك الى يوم ا ل ق ي ا م ة بعد نزول هذه ا ل س و ر ة كانت ب ش ر ة لاصول النبي وفروعه ب م غ ف ر ة ذنوبهم اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم م العلماء مؤخر قول وقول ق وانا وهذا لبعض لا الذي لانه لا اركش وقول اخر وهذا الذي اخرته ي د ق ا ل ذنوبك أ ي من ا ل خ ط أ الذي يقع فيه بعض البشر قبل أ ن يوحى إ ل ي ك و ا س ت د ل على ذلك ب أ ن ه قد قبل الفداء في أ س ر ى بدر ل أ ن ه لم ينزل فيه وحي فلما نزل الوحي تبين أ ن ه لا ينبغي أ ن يكون له أ س ر ى ولا يقبل الفداء نقول ليس ذنبا لأنه لم يكن ليس لم تشريعا و إ ن كان تشريع فالنبي لا يخطئ وقبوله ا ل أ س ر ة لم يكن خطا في تقدير الله وعلمه ل أ ن الذين فدوا عاشوا فاسلموا فالله مقدر لهم ب ا ل أ ص ل أ ن يكونوا مسلمين فلا يقتلوا فلو قبل ب ر أ ي عمر وقتل ا ل أ س ر ة أ ي ن ذهب سهيل بن عمرو والذي هو محور قصتنا ا ل آ ن أ ي ن ذهب العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي الذي استسقى به عمر بن الخطاب يوما بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ن ذهب كثيرون ممن أ س ل م و ا الذين كانوا أ س ر ى يوم بدر الله الذي قدر أ ن يقبل الفداء فلا يقتل إ ذ ن نحن عقيدتنا انه لا ذنب لرسول الله لا قبل نزول ا ل س و ر ة ولا بعدها ما هو الا ز ي ا د ة تكريم و ر ف ع ة لرسول الله حتى يغسل من اذهان الناس جميعا ان يكون لرسول الله ذنب او خطيئه فتحنا لك ي غ ف ر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فهل كان رسول الله ظ ا ل ا حتى هداه الله إ ن م ا هو تثبيت على الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا فكان ص ر ح الحديبيه نصر هو الذي أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إ ي م ا ن ا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 عليهم د ا ئ ر ة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم و أ ع د لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات و ا ل أ ر ض يكررها الله حتى لا يظن ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م هم فقط جند الله أ ي إ ن أ ر ا د الله أ ن ينصر دينه ونبيه ينصره ب ا ل ص ح ا ب ة وبدونهم لله جنود السماوات والأرض لا منها ما نراها ومنها ما لا نراها جنود ما ما ولله جنود السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله عزيزا حكيما إ ن ا أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا ونذيرا انظروا كيف قدم الله اسم النبي بالبشير على النذير حتى يعلم الدعاه من بعده أ ن الترغيب أ و ل ى من الترهيب ومقدم عليه بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله ه و و ت ع ز ر وتوقروه وتسبحوه ب ك ر ة و أ ص ي ل ة إن ا ل ذ ي ي ن ب ان ي ع و ك بدأت الذين ق ص ة من الآن إن ا ل يبايعونك أ ي عندما بايعوك تحت ا ل ش ج ر ة إن الذين يبايعونك انما ل ذ ي يبايعونك ن إ يبايعون الله يد الله فوق أ ي د ي ه م فمن ن ك ث ف إ ن م ا ي ن ك ث على نفسه ومن أ و ف ى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أ ج ر ا عظيما ثم استمرت ا ل س و ر ة وان كانت ق ص ي ر ة لا اريد ان اتلوها جميعا على المنبر في ايات تصف ص ف ة الذين تخلفوا عنه في هذه ا ل ر ح ل ة او ا ل م س م ا ت غ ز و ة وهي صلح ا ل ح د ي ب ي ة الى ان وصل بنا النص مؤكدا ان المراد ب ا ل ب ي ع ة ويد الله فوق ايديهم ا ل ب ي ع ة التي تمت قبل ايام في صلح ا ل ح د ي ب ي ة قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فعلم ما في قلوبهم فانزل ا ل س ك ي ن ة عليهم واثابهم فتحا قريبا فسمي صلح ا ل ح د ي ب ي ة فتحا و ح ط ف ا عليه الفتح الذي س ن س ي ر اليه ونتكلمه ونتناوله بالتفصيل بعد خطبتنا هذه وهو فتح خيبر وكانت ا ا م ومغانم ث ي ي ر ة أ خ ذ و ن ه و ك ا الله عزيزا حكيما السورة ل ز حين كأن ن على ا ل ن ب ي صلى الله ل ع ي ه وسلم كانت ت أ ي ي د ا له فيما فعل وكانت ت ج ل ي ة للموقف ل ل ص ح ا ب ة الذين غاب عنهم كثير من مرامي بنود هذا الصلح وكانت تبين ش ر ر ه م بالفتح ا ل ق ب و ك ا ت تبين لهم لماذا لم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم م ك ة في هذا العام مع أ ن ه قد ر أ ى ورؤيا ا ل أ ن ب ي ا ء حق تتبعوا معي الآيات تماما مع أني قد أشرت تعالى الخطبة معي مع اسمعوا ولكن لها خلال نص الخطبة. ولكن اسمعوا نص الله تعالى له أني نص نص قد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 و ي ح د ي ك م صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار اي لو قاتلتم اهل م ك ة وانتم محرمون ل ن ه ز م و ا وانتصرتم ولكن انظر لماذا حال الله بينهم وبين ذلك ولو قاتلكم الذين كفروا وتولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا وهي نصره الانبياء والرسل و الأدبار لمعسكر المسلمين ليلا ل ي أ خ ذ و ا منهم ح ا ل ة غره ف أ س ر و ه م ف أ ط ل ق ه م النبي مقابل عثمان ومن معه هم الذين كفوا وصدوكم عن المسجد الحرام حتى لا يظن بعض الناس ب أ ن الله عز وجل قد كف أ ي د ي ه م عن أ ه ل م ك ة وكف ايدي اهل مكه عنهم فيغير هذا الموطن فينسبونها الى الخندق م ث ل او الى فتح مكه المستقبل مثلا هو الان يشير اليهم وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه اي وانتم بالحدايبيه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام أ ي لم يسمحوا لكم بالدخول وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله أ ي الهدي معكم محبوس معكوف أ ي لم يدخل المسجد الحرام ولم يبلغ محله لينحر ومحله المنحر عند المروه والهدي معكوفا ان يبلغ محله ثم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاوهم فتصيبكم منهم م ع ر ة بغير علم ما معنى هذه ا ل آ ي ة قالوا انا الذي حلت الله الذي يقول معنى الآية حلت بينكم وبين دخول م ك ة لان قريشا ص ر ت ان تقاتلكم ولو دخلتموهم قتالا اي لو دخلتم عليهم م ك ة قتالا فقاتلتموهم أ ن ت م لا تعلمون منهم المشرك من المؤمن وفي م ك ة رجال ونساء قد آ م ن و ا يخفون إ ي م ا ن ه م خ ش ة من ط ر ي ش ل أ ن ه م لا يستطيعون أ ن ي ه ا د ر و ا م ص ط ب ع ف ي ن أ ن ت م لا تعلمونهم ولعلهم يقفون مع قومهم من باب ا ل ت و ر ي ة حتى لا يعلموا ب إ ي م ا ن ه م او لم يقفوا خرجوا لينصروكم وانتم لا تعلموهم قتلوهم د ق ت وانتم تظنون انهم مشركون رجال مؤمنون ونساء مؤمنات فلو اصبتموهم ثم علمتم من بعض ذويهم انهم كانوا مؤمنين وانما خرجوا لنصرتكم او ليشهدوا ا ل م ع ر ك ة او ليستتروا امام قريش فعلمتم انكم قتلتم مؤمنون مؤمنين تصيبكم منهم معر ة و ا ل م ع ا ر ة هي ا ل ن د ا م ة والحزن الشديد او الكرب فيصيبكم ذلك ثم تكلفون اما بالديه لذويهم لانهم مؤمنون واما بالاعتاق والتكثير لانكم ق ص ب ت م نفسا مؤمنه او بالحزن عليهم لانكم قتلتم اخوانا لكم وانتم لا تعلمون لكل هذا حال الله بينكم وبين دخول م ك ة قتالا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ل م تعلموهم ان تطاوهم فتصيبكم منهم م ع ر ة بغير علم ي د خ ل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا, لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليمة ولو تزيلوا اي ل ذ ن منهم كفروا عذابا أ لو ي م ل و تميز ز ي أي ل لو و ت المؤمنون عن المشركين وكنتم تعرفوهم ب أ ن كانوا كلهم مهاجرون أ و خرجوا من أ و ل ما وصلتم لعذبنا المشركين أ ي ل ص ل ط ن ا ك م عليهم وذاقوا عذاب القتل قبل عذاب النار ا ل م ع د و ن به ل ع ذ الذين ب ن ا ك ف ر و ا م ن ه م ع ذ ا به ا أ ل ي م إ ذ جعل الذين كفروا في قلوبهم ا ل ح م ي ة ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة يوم قالوا لا يدخلها علينا ع ن و ة لا ن أ خ ذ ضغطه لا تكلم العرب ب أ ن محمدا قررنا ا ل ح م ي ة ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة ف أ ن ز ل الله سكينته على رسوله كان هادئا جلس متربعا مطمئنا و أ ق س م لا ي س أ ل و ن ن ي خ ط ة إ ل ا أ ع ط ي ت ه م إ ي ا ه ا ما دامت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 ولكن اسمع نصه من ا ل ق ر آ ن الكريم لقد صدق الله رسوله الرؤيا ل البعض ر ؤ ي ا ل يقول ر أ ى ولم يدخل فكيف ص د ق تدبر ا ل آ ي ة إ ل ى نهايتها لقد صدق أ ي الله صادق حين أ ر ا ه وينبغي أ ن يكون الدخول كما أ ر ا ه قال ل أ ص ح ا ب ه ر أ ي ت أ ن ي أ د خ ل البيت الحرام نطوف به محلقين و م ق ص ر ي ن آ م ن ي ن فهل لو دخلوا في هذا العام رغم أ ن ف قريش والسلاح بينهم يكونوا امنين كيف يكونوا امنين والسلاح مشروع بينهم انظر ماذا قال الله لقد صدق الله ر س و ل ه الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء الله آ م ن ي ن هنا محط الرحال آ م ن ي ن بالصلح س ي ك و ن آ م ن ي ن ل أ ن ه م طلبوا منهم أ ن ي أ ت و ا في العام القادم فيدخلوا م ك ة وتخرج قريش كلها من م ك ة وتكون في رؤوس الجبال تخلي م ك ة كلها لمحمد ومن معه يطوفوا ويسعوا ويؤدوا عمرتهم ث ل ا ث ة أ ي ا م لا تشاركهم قريش في م ك ة أ ب د ا حتى اليس ا انتهت م د ة خرج ا ل ن ب ومنعه ورجعت مكة رجال قريش الى ل ي هذا هو ا ل ا م ا ن امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا فلو دخلوا بالقتال الا يكون خوف لا تخافوا فعلم ما لم تعلم اي من الاسباب التي ذكرناها فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو الصلح فكان اقرب فتح بين يديهم هو صلح ا ل ح د ي ب ي ة هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم هل سمعتم ما هو وصف النبي ومن معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وانظروا الى حال ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة اليوم اشداء على بعضهم ا ذ ل ة عند اعدائهم اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه اي هذا وصفهم في كتاب التوراه الحقه ا ل ا س ا س ي ة الغير م ح ر ف ة التي انزلت على موسى فيها وصف لمحمد واصحابه انهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل اما وصفهم في كتاب الانجيل الذي أ ن ز ل على عيسى اسمع ما هو كزرع أ خ ر ج ش ط ب فازره فاستغلب فاستوى على سوق يعجب ا ل ز ر ا ع ة ليغيظ بهم الكفار هذا وصفهم في كتاب ا ل إ ن ج ي ل م ن ظ ر ما هو موجود في ا ل أ ن ا ج ي ل ا ل أ ر ب ع ة ا ل م خ ر ب ط ة التي لا تمت إ ل ى السماء ب ا ل ص ل ة اسمع ماذا فيها هذا وصف النبي ومن معه في الانجيل الذي انزل على عيسى للاناجيل المكتوبه بايدي رهبانهم وقساوستهم التي يكذب بعضها بعضا وكلها كاذبه كزرع اخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما صدق الله العظيم س و ر ة الفتح هذه أ ن ز ل ت ك ا م ل ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أ ن ه ا ا ل س و ر ة ا ل و ح ي د ة التي أ ن ز ل ت ك ا م ل ة هكذا عند بعض علماء التفسير وقيل غيرها انها هذه وان كان غيرها فهذه نزلت ك ا م ل ة على رسول الله وهو على ناقته وعندما هبط الوحي عليه وهو على ا ل ر ا ح ل ة اخذت ا ل ر ا ح ل ة ترفع ذراعيها ببطء وتضعهما بثقل كما يشبه التصوير البطيء عندكم على ش ا ش ة التلفاز ترفع وتضعها يدها ببطء وتضعها ببطء بثقل ورسول الله فوقها ذلك من ش د ة ثقل الوحي الذي كان ي ن ز ل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى عجزت ا ل ن ا ق ة عن ان تحمل هذا الثقل ثم وتدت ذراعيها في الارض هكذا تشتد لتحمله فلم تستطع فبركت واخذت تحك كلكلها في الارض والكلكل هو صدر البعير الذي يلصقه بالارض حين يبرك لكن تحكه من شده الثقل الذي عليها هذه الناقه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر اخوانه الرسل والانبياء الكرام عزيمتهم اقوى لا من الجمال بل من الجبال لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل ل ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا من خ ش ي ة الله ولكن رسول الله بشر من دم ولحم خشع نعم ولكنه لم يتصدع إ ذ ن فهو أ ع ظ م من الجبال هل عرفتم قدر ا ل أ ن ب ي ا ء ف ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم ا ل س و ر ة على أ ص ح ا ب ه وقفلوا راجعين إ ل ى مدينتهم فرحين بهذا الفتح وقد جلي عن ا ل ص ح ا ب ة ما كان بقي من غم ذلك الصلح حتى علموا انه مراد الله وان النبي مؤيد بوحيه فما ان وصلوا ا ل م د ي ن ة واستقروا بها ايام حتى اقبل عليهم رجل يسير على قدميه لا ر ا ح ل ة معه فدخل وقال السلام على رسول الله واخذ يقبل ر أ س ه ويديه وقدميه وجلس بين ا ل ص ح ا ب ة اتعرفون من هذا الرجل رجل من سقيف اقبل من م ك ة يعني من اصل قرشي اقبل من م ك ة مسلما استطاع ان يفلت من اهله فخرج ماشيا على قدميه وقد علم بالبنود التي قد وقع عليها بالصنع ولكنه رجا ء أ ن يكون له مخرج جاء مسلما مهاجرا هذا الرجل يكنى ب أ ب ي بصير عتبه بن أ س ي د الثقفي ا وهو حليف لبني ز ه ر ة جاء مسلما ما دامت قريش لا تعترض على مجيئه ف إ ن البند الذي وقع عليه لا يلزم ب إ ع ا د ت ه ق ا ل و ا من ت ا ك بغير ذ ن و ل ي ه ا ل ر ج ل قدم ف ل ان ع ل م هل و ل ي هناك ي ذ م من لا يأذن حتى يأتينا حتى ة خبر ف ق ا م ه ذ ا ب و ب ص ي ر ر ثلاثة ايام واذا ب ك ب يقبل على بعير ومعه رديث أي إثنان على و م ع هناك ر د ي افعاله و ومعه ك ت ا ب م ن بني ز ه ر ة ح ل ف ا ء ا ل ر فقرأ ج ل سيدنا كعب الكتاب على رسول الله و إ ل ى به يقول إ ن ما شارطناك عليه يا محمد يلزمك أ ن ترد إ ل ي ن ا صاحبنا ف إ ن ه خرج بغير إ ذ ن وليه وهذا ما شارطناك عليه و أ ش ه د ن ا بينك وبيننا ج م ل ة م خ ت ص ر ة م ف ي د ة لا تجاوز السطرين فلما ق ر أ ت على رسول الله وابو بصير جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا ابا بصير فارجع معهما الى م ك ة قال يا رسول الله بابي وامي انت اتردني الى الشرك والمشركين يفتنونني في ديني قال يا ابا بصير انا قد اعطينا القوم واعطونا وقد علمت واشهدنا وإن ديننا لا يبيح لنا الغدر و ا ل خ ي ا ن ة قم فارجع مع صاحبيك سيجعل الله لك مخرجا وفرجا وكرر تعجبه اتردني الى المشركين يا رسول الله فيفتنونني في ديني قال قم يا ابا بصير سيجعل الله لك مخرجا وفرجا فقام الرجل وسار به الرجلان اما الذي جاء حامل الكتاب فهو خنيس ا بن جابر خنيس خنس خنيس ابن تصغير جابر من بني عامر ا بن لؤي والذي معه دليل له ومولى اسمه كوثر فاخذا ابا بصير وانطلقا باتجاه م ك ة فلما و ص ل ذي ا ل ح ل ي ف ة وهي ميقات اهل ا ل م د ي ن ة الذي يحرمون منه الى الشام الى الحج وميقات اهل الشام ايضا ا ل م ع ر و ف ة عندكم بابار علي فلما وصل ذ ن ح ل ي ف ة وقد حكم الظهر ا س ت أ ذ ن منهم ان يصلي فاذنوا ووجدوها ف ر ص ة ل ل ر ا ح ة فوضعوا طعاما لهم فصلى ركعتين ص ل ا ة المسافر وكان قد تفقه ا خلال ا ل ث ل ا ث ة ايام لم يكن يعزم على الغدب دار واحد وعلى ع ش ب دار واحد ث ل ا ث ة أ ي ا م في المسجد ليحفظ ما أ م ك ن من ا ل ق ر آ ن ويتفقه في الدين فتعلم من خلالها ص ل ا ة المسافر قصرا فصلاها عندما رجع ركعتين بلا سنن فعندما صلى والتفت وجدهم قد وضعوا الطعام أ خ ر ج منه تمرا فدعوه إ ل ى سفرتهم فاختلط الطعام و أ ك ل و ا وكان الرجل الذي حمل الكتاب وهو خنيس قد علق سيفه بالجدار فلما انتهى من الطعام روايتان هنا لا ارجح بينهما انقلهما لكم ر و ا ي ة تقول بان حنيسا هذا اخذ السيف بعد ان اكل وهزه بيده ليغيظ به ابا بصير وقال ساضرب بسيفي هذا يوما في الاوس و الخزرج حتى يحل الظلام يعني طول النهار فقال له ابو بصير اصارم سيفك الى هذا الحد حتى يثبت قائمه بيدك يوما الى الليل قال نعم انظر واراه السيف فاختطفه منه هذه ر و ا ي ة و ر و ا ي ة اخرى ان ا ب و بصير غافلهم وهم ي أ ك ل و ن ينهون طعامهم وسفرتهم فاختطف السيف من الجدار على كلا الحالتين اصبح قائم السيف في يد ابي بصير فلما تمكن من مقبض السيف ضرب به الرجل حتى ابرده يعني قتله فلما ر أ ى الثاني وهو الدليل المولى ان صاحبه قد برد و اضرب بالارض شد اسنانه على ثوبه وهي عادة المذعور عادة ومثل عام يقول ب ي بركض وشاد ثوبه بين اسنانه وضع ثوبه بين اسنانه حتى لا يعيقه في الجري واخذ يجري مذعورا لانه علم ان القتل س ي ر ح ق ه ورجع ادراجه الى ا ل م د ي ن ة يصفه ا ل ص ح ا ب ة لنا كيف قدم قالوا نحن قد صلينا وجلسنا والرسول يحدثنا واذا برجل وكان هذا بعد ص ل ا ة العصر حتى اكلوا وحتى جاء هذا جريا من ذ ا ل ح ل ي ف ة حتى وصل المسجد النبوي كان النبي قد صلى العصر وانتهت ا ل ص ل ا ة وجلس بين اصحابه يحدثهم قالوا فاقبل الرجل و س و ب ه بين اسنانه وقد بدا طرف س و أ ت ه اي عورته يجري ويعدو والصرار او الحصى تطاير من بين رجليه من ش د ة عدوه وجريه فلما ر أ ي ن ا ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن هذا وهو لا يعرفه بعد فهو مقبل من م س ا ف ة إ ن هذا قد ر أ ى ث ع ر ا ف أ م ن و ه ف أ ق ب ل الرجل و إ ذ ا هو ك ث ي ر أ و كوسر الذي كان قد أ خ ذ أ ب ا بصير مع صاحبه فلما أ ق ب ل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ما لك قال لقد قتل والله صاحبكم صاحبي بسيفه وانه قاتلي فانا مستجير بك يا محمد فاجاره النبي وامنه قالوا فما ان جلس حتى اقبل ابو بصير على جمل صاحبه الذي اخذه وقتله فاناخ الجمل بباب المسجد ثم دخل والسيف في يده لا تزال دماء الرجل المقتول عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وراءك قال يا رسول الله قد وفت ذمتك وان الله عز وجل قد حماني بديني فقتلت الرجل ونجوت اما انت فقد وفت ذمتك ورددتني معهما الى م ك ة يعني ا ن تسويت اللي عليك وانا الله حماني بديني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع أ ص ح ا ب ه ويل أ م ه مسعر حرب وفي ر و ا ي ة محش حرب لو كان معه رجال أ ي هذا الرجل موقد حرب و أ ه ل ه ا وصاحبها لو كان يجد حوله رجال فسمع الرجل أ ي أ ب ا بصير ا ل ع ب ا ر ة فوعاء ا ثم وضع سلب القتيل اي ناقته وسيفه ودرعه وما معه من مال بين يدي رسول الله قال وهذا سلبه قال لا ح ا ج ة لنا بسلبه اني ان وضعت يدي في سلبه ترى قريش اني قد اعنتك عليه خذ سلب صاحبك وانطلق لا ح ا ج ة لنا به وانزل حيث شئت ي ع ن ي ن روحا ع ن ا اما عندنا فلا والرجل الاخر يسمع ثم أمن, الرجل ثم امن الرسول صلى الرجل ل عليه وسلم ل ه ا الثاني الى م ك ة فلما بلغت قريش مقتل صاحبها قام سهيل بن عمرو وقال ما على هذا عاهدنا محمدا كيف يقتل صاحبنا فقام ابو سفيان و ل ل م ر ة الاولى يكون فيها عاقل حتى هذا التاريخ اما فيما بعد فلنا فيه شان اخر قام ابو سفيان وقال لسهيل وماذا تريد من محمد اكثر من ان اسلم صاحبكم إ ل ى من ارسلتم فالصق سهيل بن عمرو ظهره إ ل ى الكعبه وقال والله لا اؤخر ظهري حتى يود صاحبنا أ ي تدفع ديته فقال أ ب و سفيان والله ان هذا ل ه السفه ما لصاحبك من ديه فمن الذي قتله رجل طريدنا ولا يمت لمحمد ب إ ق ا م ة و ص ل ة قال يؤديه محمد قال ليس على محمد د ي ة ونحن والله لا نؤديه لسنا قاتليه فليس لصاحبك د ي ة وانتزعه عن جدار ا ل ك ع ب ة فذهب دم الرجل هدرا وعندما ذكر الرجل هذا أ ي كوثر ما جرى وما قال النبي ادرك بعض المؤمنين م ق ا ل ة النبي ويل امه محش حرب لو ان معه رجال وفي ر و ا ي ة عند بعض ا ل كتاب السير واهل ف ي ر و ي السيري ة عند بعض الكتاب و الحديث ان عمر بن الخطاب ارسل ر س ا ل ة مع راكب يبلغها بعض قومه في م ك ة ممن يعلم ب إ ي م ا ن ه م وذكر لهم م ق ا ل ة النبي أ ن النبي قال كذا وكذا فادركوا م ق ا ل ة رسول الله أ ي افهموا معناها فخرج إ ل ي ه أ ب و جندل ا بن سهيل بن عمرو الذي جاء يوم الصلح يرسف بقيوده فرده النبي إ ل ى سهيل بن عمرو تذكرونه في جمعتنا الماضيه ة خرج س ي ل بن عمر في سبعين راكب من اهل م ك ة كلهم مسلم يكتم اسلامه حتى ج ا ء و ا الى ابي بصير وهو في الساحل بعد ان ا س ت و س ق و ا من خبره واقامته فلما قدم ابو جندل وابو جندل قرشي تنازل له ابو بصير عن ا ل ا م ا ر ة فسلم ا ل إ م ا ر ة ل أ ب ي جندل فكان ي أ م ه م ب ا ل ص ل ا ة إ ك ر ا م ا لنسبه القرشي ل أ ن رسول الله قرشي صلى الله عليه وسلم وهكذا مازال يقدم إ ل ي ه م أ ع د ا د حتى بلغوا عددا قريبا من ث ل ا ث م ا ئ ة عند كتاب السير فقطعوا على قريش طريقها وتجارتها فلا تحركت لهم عير إ ل ا نهبت ولا خرج راكب منهم الا قتل وكان هذا خلال شهرين من توقيع الصلح قبل ان ي أ ت ي النبي الى ع م ر ة القضاء فلما ر أ ت قريش ذلك اوفد ابا سفيان ومعه كتاب من قريش عليه تواقيع الذين شهدوا الصلح ومنهم سهيل بن عمرو وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته يرجوه ويناشده ربه والرحم الا ما اوى اليه اولئك المسلمين الذين في الساحل فان قريشا لم يعد لها طريق امن ونحن مستعدون ان نتنازل عن هذا الشرط اوهم اليك فهم حل وحلال عليك واشطب هذا البند من ا ل م ص ا ل ح ة ا ر أ ي ت م ونظر النبي في وجوه اصحابه وعلى وجه الخصوص عمر هذا ابو سفيان جاء ومعه كتاب وعليه توقيع سهيل بن عمرو والذين شهدوا على الصلح وابو سفيان ممثل ق ر يرجو ش ي ويناشد الله والرحم ويقول خذوهم ولا تدع احدا يقطع علينا الطريق ومن اتاك منا بعده فلا ترده فلا ترد خلاص بطلنا عن هذا الشرط فقبل النبي رجاءه وكتب او امر ان يكتب قبل ان يرحل ابو سفيان وبحضوره الى ابي بصير وابي جندل ان ي ق د م عليه بمن معهم من المسلمين وانطلق صاحب الكتاب الى ابي جندل بساحل البحر وما الذي علمهم ان ابا جندل يقطع الطريق اسمعوا ماذا كان قد ارسل اليهم ابو جندل وكانوا يتخاطبون بالشعر ابو جندل ابن س ه ي ل بن عمرو حين ولي أ م ر أ و ل ئ ك النفر المسمون ب أ و ل الفدائيين في ا ل إ س ل ا م أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى قريش من خ م س ة أ ب ي ا ت من الشعر اسمع نصها أ ب ل غ قريشا عن أ ب ي جندل يعني أ ي ه ا الشاعر الناقل بلغهم ر س ا ل ة عن ي عن لساني أبلغ ق ر ي ش انا بذي ا ل م ر و ة في الساحل احنا مش م ت خ ب ي ن ولا لصوص موقعنا في المحل الفلاني اذا لي تعالي. انا بذي ا ل م ر و ة في الساحل في معشر تخفق راياتهم بالبيض فيها والقنا الذابل ي ي أ ب و ن ان تبقى لهم ر ف ق ة من بعد اسلامهم الواصل او يجعل الله او يجعل الله لهم مخرجا والحق لا يغلب بالباطل فيسلم المرء باسلامه ويقتل المرء ولم ي أ ت ل ي فعلموا ان ا ل ق ي ا د ة لابي جندل وان موقعهم بذي المروه ولكن من الذي يقابلهم من ا ليس ذ يملك ي امرهم ل لنا الا محمدا فجاءوا الى النبي ورجوه كما قلنا فكتب النبي وامر بان يكتب لانه ما كان يكتب بيده ورحل المسافر بكتاب رسول الله الى ل عليه وسلم ل ه ابي بصير وابي جندل فلما وصل الكتاب كان ابو بصير قد ب د أ يعالج الموت اي في سكرات الموت وساعته ا ل ا خ ي ر ة فاعطي الكتاب له فحمل الكتاب و ي ق ر أ ه وهو يقول ا ل ص ل ا ة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله يا عليك يا رسول الله و ي ق ر أ ويصلي على النبي حتى فاضت روحه والكتاب في يديه فالقاه على صدره فصلى عليه اخوانه ودفنه ابو جندل في موقع وفاته ثم قدم بمن معه من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبح الباب مفتوحا لكل من اراد ان يهاجر من المسلمين من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة ليس هنالك بند او شرط يرده الى م ك ة ا ر أ ي ت م بعد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف جعل هذا فتحا وفي م د ة الصلح هذه أ ص ب ح اختلاط بين أ ه ل ا ل م د ي ن ة و م ك ة لاسيما في العام المقبل وهو عام صلح عام ع م ر ة القضاء وتخالط الناس وتحدثوا فرغب كثير من المسلمين ذويهم من المشركين ف أ س ل م في العامين السادس والسابع قبل فتح م ك ة ث ل ا ث ة أ ض ع ا ف المسلمين من قبل لأنها أصبحت فرصة كانوا لا يلتقون الا في قتال فلما ك ي يحدث يقنع ف ف بعضهم بعضا بعضهم بعضا او يقنع بعضهم بعضا فلما تلاقوا ب ا م ل وسلام تحدثوا وبينوا لهم مزايا ا الاسلام ومعجزات رسول الله والايام اخذت بينهم اختلاطا وتعارفا وتعاملا ف ا س ت م س ل ا س ة اضعافهم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ا ل ح د ي ب ي ة ومعه الف واربعمائه الف و خ م س م ي ة على اكثر تقدير ولكنه بعد عامين ي أ ت ي لفتح م ك ة في العام الثامن وقد نقضت قريش عهدها لم تصبر عليه خلال عامين فقدم النبي الى م ك ة فاتحا ولست الان متكلم ا عن الفتح ولكن لابين في العام الثامن في العام السادس جاء الى صلح الحديبيه ومعه من اصحابه كم الف و ا ر ب ع م ي ة ك ل ا ل م ه ا ج ر ي ن والانصار فجاء الى مكه فاتحا ومعه ع ش ر ة الاف في خلال عامين انظروا كيف كان صلح ا ل ح د ي ب ي ة فتحا فلما قضى النبي عمرته وسنتناولها بالتفصيل فان فيها دروسا جمه ولكن خذ هذا العنوان سريعا فلما قضى النبي عمرته فطوف بالبيت ثم سعى ثم جلس مطمئنا على المروى ليحلق شعره نظر الى عمر وقال يا عمر هذا الذي كنت ح د س ت ك م ه اي هذه هي العمره امنين لا نخاف محلقين ومقصرين هذا الذي كنت قد ح د س ت ك م و ه والى ج م ع ة ق ا د م ة ل ن و اما ص ل ل دروسنا ا س ت ف د ادعوه ة و ن ت ما موقنون ب ل ا ج بدا م ا به د أ ب فورا عند رجوعه ما دام قد امنا الحرب مع قريش حققنا اهدافا لم يقلها م ح ا ض ر ة لاصحابه علموها ضمنا اصبحت الان ف ئ ة المؤمنين في ا ل م د ي ن ة ب م ث ا ب ة د و ل ة معترف بها لان م ك ة ام القرى هي كانت ر أ س العرب في ا ل ج ز ي ر ة فما دامت توقع م ع ا ه د ة صلح بينها وبين محمد ومن معه اذا اصبحت كانها قوتين متعادلتين في ا ل ج ز ي ر ة في م ك ة ام القرى قريش اصل العرب وفي ا ل م د ي ن ة محمد والمؤمنون الدين الجديد ا ص ب ح ذا كيان معترف به من قبل اكبر واخطر عدو ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ما دام قد ارحنا انفسنا من ان نخشى عدوا يداهمنا وهو الاكبر قريش ا ذ ا فلنتفرغ لامر ا ل د ع و ة فاخذ يرسل الرسل يحملهم الرسائل الى ملوك الارض في زمانه و ب د أ باعظم ملكين او اعظم دولتين انذاك كسرى وقيصر ثم الى المقوقس عظيم القبط في مصر ثم الى نجاشي الحبشه وليس النجاشي الذي اوى ا ل ص ح ا ب ة وامن ثم مات وصلى عليه النبي صلاه الغائب بل من خلفه اي ولده وعدد من الرسائل بلغت ع ش ر ة ايضا لن نتناولها في خ ط ة و ا ح د ة انما ارسل الرسل وبعث الكتب الى ملوك وعظماء الارض يدعوهم فيها الى الاسلام ب ل ه ج ة لا تقبل ا ل م ه ا د ن ة في كلها يقول اسلم تسلم اذا اذا لم تسلم لن تسلم سنغزوك في ذلك اسلم تسلم وحتى نخوض في هذه الرسائل بالتفصيل كونوا معي في هذا التعليق اللطيف فمنهم من قرب اي اسلم واستجاب ومنهم من بعد ومنهم من وقف موقف المحايد وقد عامل صلى الله عليه وسلم كل طرف بما يستحق حسب موقفه فرسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع اصحابه على همه وخطته بانه سيكاتب ملوك الارض وسيبعث اليهم بالرسل فقالوا له ذ و ا ل خ ب ر ة وهذا ايضا يعطينا درس مع انه نبي يوحى اليه ومسدد يسمع ل م ش و ر ة ذ و ا ل خ ب ر ة و ي أ خ ذ ب ر أ ي ه م ان كان صوابا و م ب د أ الشورى ق ا ع د ة في الاسلام لكن قال له اهل ا ل خ ب ر ة من اصحابه يا رسول الله ان من ع ا د ة الملوك الا ب يعني لا يقبلوا كتابا موجها اليهم الا ان يكون مختوما بختم صاحبه الذي ارسله والا اعتبروه كتابا تافئا لا يقبلونه فامر ان يصنع له خاتما من ف ض ة وان ينقش عليه اسمه محمد رسول الله ولكن تعظيما لاسم الله لم يجعل اسم الله من الاسفل بل جعل الكتب في الخاتم هكذا الخاتم وهذه طبعته جعله ثلاث كلمات الله في اعلى الكلمات في الوسط ك ل م ة رسول في الاسفل محمد اذا ي ق ر أ الخاتم من اسفله محمد رسول الله فاذا امر ب ك ت ا ب ة كتاب ختمه بخاتمه بعد ان ي ق ر أ عليه ومضت س ن ة عند الخلفاء ختم ا ل ر س ا ل ة بخاتم ا ل خ ل ي ف ة فارسل في يوم واحد في يوم واحد ست رسائل الى ست جهات واستمر اسلوب ا ل م ر ا س ل ة هذا كان يتوقفه بعض الاحداث ثم ي س ت أ ن ف ه النبي اما حديثنا الان عن اول بعث للملوك وعظماء الارض في ذلك الزمن ارسل س ت ة اليك اسماءهم ولمن ارسلوا اما الاول فهو د ح ي ة الكلبي والذي كان ي أ ت ي بصورته جبريل عليه السلام احيانا عندما ي أ ت ي الى النبي ي أ ت ي على ص و ر ة د ح ي ة الكلبي رجل حسن وسيم حسن الطلعه وقوي ا ل إ ي م ا ن ي أ ت ي جبريل على صورته من البشر د ح ي ة الكلبي وحمل رسالته إ ل ى هرقل قيصر الروم الثاني عبد الله بن ح ذ ا ف ة وحمل رسالته إ ل ى كسرى الفرس الثالث عمرو بن أ م ي ة الضمري وحمل رسالته الى نجاشي ا ل ح ب ش ة الرابع شجاع ا بن وهب وحمل رسالته الى امير دمشق الخامس وهذا الوحيد الذي قتل وسترون م أ س ا ة القتل على يد من كانت لذلك قلنا س ت ة مع انهم س ب ع ة لان هذا لم يبلغ رسالته قتل في الطريق الحارس ابن عمير الازدي عمير والذي قبره هنا على طريق البحره من ا ل ج ه ة الجنوب بين م ؤ ت ا و ا ل ط ف ي ل ة الحارس بن عمير الازدي الى امير بصره السادس العلاء بن الحضرمي الى ملك البحرين السابع حاطب بن ابي ب ل ت ع ة وحمل رسالته الى المقوقس عظيم القبط في مصر انطلقوا في يوم واحد سبع رجال بسبع رسائل والرسل في عرف البشر قديما وحديثا لا تقتل إما أن, رس... اما ان يقبل ما جاء به وتقبل رسالته او يرد عليها باي ص ي غ ة اما دمه فهو محذور لا يقتل فانطلقوا على ب ر ك ة الله وهم امنون بان الرسل لا تقتل الذي قتل الحارس هو رجل عربي احد و ل ا ت ي قيصر الروم على بلاد الشام هنا يعني هو والي م ن ط ق ة ب ص ر ة و ب ص ر ة ليس ارض العراق ب ص ر ة الشام هنا و ا ل م ع ر و ف ة الان مع التحريف خلال الزمن ب ص ي ر ة امير ب ص ر ة هذا عربي واسمه شرحبيل ا بن عمرو الغساني والعرب غ س ا س ن ة ومناذره فهذا غساني من الذين كانوا ذيلا للروم ا ل غضب س س الفرس ا الروم والمناذرة ن ة ذيل ذيل غ و ق اانت ل من رسل محمد قال نعم قال ومتى تحملون رسائل الى سادتكم فامر بضرب عنقه قتله فورا واعلن عداوته وكان احدهم اذا نافس الثاني نافسه ع ل ا ن ي ة ليثبت ر ج و ل ة ومروءه وصل د ح ي ة الكلبي ومعه رسالته الى هرقل عظيم الروم ولعل حديثنا اليوم كله عن هذه ا ل ر س ا ل ة ثم نتناول الباقي وليست كل ر س ا ل ة فيها التفاصيل التي في هذه والدروس التي فيها لذلك قدمتها وهكذا قدمها كل ر و ا ة الحديث وكتاب السير فبداوا أ برسالة قيصر ل م د ح ي ل ل ك برساله ي يصل ب ت الى ه ر ق و ص ا هذا الوصول ا ا د ف ص ن ت ر الروم م كما معجزة على الفرس كما اخبر الله معجزة في القرآن ل اخبر في ر ك ي حين هزمت الروم وانتصر الفرس والاسلام في بدء دعوته اول بدء ا ل د ع و ة عند النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله الاسلام ي ن غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بشر الله النبي لان النبي كان يميل الى اهل الكتاب لانهم على بقايا دين سماوي ولا يحب أ ن تظهر عليهم الفرس ع ب د ة النار فالمه أ ن يظهر عباد النار على ب ق ي ة أ ص ح ا ب كتاب ف ط م أ ن ه الله وكانت م ع ج ز ة أ ن ه م من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فكانت هذه البضع من سبع إ ل ى تسع فانتصر الروم م ر ة أ خ ر ى على الفرس فقدم قيصر أ ي ر ق ل ليحتفل بهذا الانتصار في بيت المقدس فصادف وصول حامل ر س ا ل ة النبي وهو د ح ي ة الكلبي وهرقل عظيم الروم اين في بيت المقدس ورفع اليه الكتاب ب و ا س ط ة رجاله فلما ق ر أ ه وترجم له قال هل يوجد هنا احد من قوم هذا النبي او الذي يزعم انه نبي قالوا نعم ط ا ف ل ة ت ج ا ر ة من ب ل د ه من م ك ة وفي ه ا ر ج ا ل من قومي فامر ب د ع و ت ه م فدعو وكان ف ي ا ل ق ا ف ل ة ابو سفيان ابو سفيان زعيم م ك ة الان كما اخرج الشيخان البخاري ومسلم من ح د ي ث عبد الله بن عباس يقول رضي الله عنهما يقول حدثني ابو سفيان من فيه الى فيه يعني م ب ا ش ر ة من تم ابي انا ا س أ ل ه وجاوبني قال كنت في ر ح ل ة الى الشام في ا ل م د ة التي بيني وبيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ج ا ء بكتاب من رسول الله الى هرقل فقال هل من احد من قومه هاهنا قالوا نعم فدعينا إ ل ي ه فلما أ د خ ل ن ا قال أ ي ك م أ ق ر ب نسبا إ ل ى هذا الذي يزعم أ ن ه نبي فقلت أ ن ا ولم يكن في الركب أ ح د من بني عبد مناف غيري عبد مناف عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم اذ ذكرنا نسبه م ر ة ونذكره تشرفا وتبركا هو سيد الوجود محمد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 فهو الى ذ م ة النسابين ينتهي الى اسماعيل يعني ع نسب ن د اما ن ينتهي الى س ع ي ل اما كم رجل بين عدنان وبين اسماعيل لم يذكره النبي بنفسه وتركه الى ذ م ة النسابين لعدم الاستوثاق منه وقد نسب نفسه الى ثلاث وعشرين جد من يحفظ منا اسمه الى الجد الخامس الا من رحم ربي وانا ممن رحم احفظه الى العاشر و ز ي ا د ة فعبد مناف هذا اذا تتبعنا هذا النسب نقول عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم ا بن عبد المطلب ا بن هاشم ا بن عبد مناف اي الجد الرابع عبد مناف هذا انجب ا ر ب ع ة من الرجال اي ا ر ب ع ة ذكور واحد منهم اسمه هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم والاخر اسمه المطلب وقد جمع النبي بين بني هاشم والمطلب وقد شبك بيديه هكذا عندما حرم ا ل ز ك ا ة وحقق الخمس لذوي ا ل ق ر ب ة فقال بنو هاشم وبنو م ط ل ب شيء واحد في ا ل ج ا ه ل ي ة والاسلام فبن هاشم و بن المطلب لهم خمس ذوي القربى من الغنائم ومن بيت مال المسلمين ومما افاء الله على رسوله دون باقي اخوتهما وهما عبد شمس ونوفا ا ذ ا هم اربعه فكان هذا ابو سفيان ممن ينتهي بالنسب الى عبد مناف ا ذ ا فهو يلتقي مع النبي في جده الرابع وعند عرف العرب والعشائر ملزم بالدم فهو من خمسته اي من عشيرته قال فقلت انا اذ لم يكن في القوم من بني عبد مناف غيري قال فامر به رقل فاجلست بين يدي واجلس من معي خلف ظهري وقال لترجمانه قل لاصحابه انما قدمته عليكم وجعلتكم خلفه و إ ن ي سائله ف إ ن كذبني فكذبوه فلا يحرجكم ذلك ل أ ن الروم قديما وحديثا ومن تعلم في مدارسهم يعلمون خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن أن يشتغلون بها وهي الغمازات بالعنين ي يعني حكى ك ل م ة وكذب فيها س أ ب ع ن ي أ ق و ل ل ا م ا ص ح ي ح تردش عليه بدون ما يحكوا وهو مش رح ا يشوف مين اللي غمز بتشتغل الغمازات شعر الحار قاعد هو بدني طور قدمته بين يديكم و أ خ ر ت ك م حتى إ ذ ا كذبني كذبتموه فلا يحرجكم ذلك أ ب و سفيان يحدث هذا بعد أ ن أ س د م ويقول لعبد الله بن عباس و ا ل ل ه لولا خشيت أ ن يؤثروا علي الكذب لكذبت قال فقدمت و أ خ ر فقال لترجمانه سلوا فطرح هرقل على أ ب ي سفيان ع ش ر ة أ س ئ ل ة تدل على ح ص ا ف ة عقل في ر ق ل وسياسته ا ل م ح ك م ة فكانت جل ا ل أ س ئ ل ة إ ل ا سؤالا واحدا قل ل ك ه إ لا سؤالا واحد لا تحتمل الجواب إ ل ا بنعم أ و لا حتى لا يستطيع أ ب و سفيان أ ن يدخل في كلامه حشوا نعم أ و لا ف إ ن قال نعم سكتوا إ ن كان صادقا و إ ن كذب ارتفعت حواجبهم حصره في خ ا ن ة لا يستطيع ان يلتوي بالكلام الا سؤالا و ا ح د قال ابو سفيان ولم يسمح لي ان ادخل ك ل م ة كما اشاء الا في هذه ا ل م س أ ل ة وستعرفونها الان ع ش ر ة اسئله ة السؤال الاول الذي ط ر ح ارقل على ابي سفيان قال ما نسبه فيكم يعني هل هو ذو نسب قال ابو سفيان نعم يعني هل هو نسبه معروف فيكم من اعز نسبكم قال نعم قال هل كان من ابائه ملكا قال لا قال هل تكلم احد بهذا الامر فيكم قبله قال لا قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول انه نبي قال لا قال ا ش ر ا ف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم قلت ضعفاؤهم لا تحتمل الا ك ل م ة اشراف او ضعفاء تعدل نعم او لا فرصة. فقلت ر ص ة ف لا وغير اننا الان في م د ة منه لا ندري ما هو صانع فيها لم يمض ي عليها زمن <تصفيق> هاي اللي قدر يسويها ش و ي ة كوربات انو احنا ويا الان ب م ع ا ه د ة لسا فولا ما بندري شو بدو س ا و ي اما ح د ى سمغ درش ق ا ل و ل م اجد سؤالا اضع فيه ك ل م ة غير هذا قال كيف حربكم معه قلت سجال يوما لنا ويوما علينا قال بم ا ي أ م ر ك م قلت ب ا ل ص ل ا ة وصدق القول والوفاء بالعهد و ص ل ة الرحم و أ ن نترك ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا قال فقال لترجمانه قل له س أ ل ت ك عن نسبه فقلت أ ن ه فيكم ذو نسب وهكذا الرسل تبعث في انساب قومها أ ن يكونوا اعز قومه نسبا حتى لا يطعن ويكون خسيسا وسالتك هل كان من آ ب ا ئ ه ملكا فقلت له ولو قلت نعم لقلت رجل قام يطالب بملك آ ب ا ئ ه واجداده و س أ ل ت ك هل تكلم احد فيكم بهذا الامر قبله فقلت له ولو قلت نعم لقلت رجل ياتم بقول غيره بالتجدد م و ج ة و س أ ل ت ك اتتهمونه بالكذب فقلت له فعلمت انه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على ربه و س أ ل ت ك ايغدر اذا عاهد فقلت له وهكذا الرسل لا تغدر و س أ ل ت ك من يتبعه ا ش ر ا ف الناس ام ضعفاؤهم فقلت ضعفاؤهم وهكذا اتباع الرسل في كل عصر ضعفاء الناس و س أ ل ت ك عن قتال قاتلتموه فقلت نعم وقتالكم معه سجال م ر ة لكم و م ر ة عليكم وهذا حال الرسل يبتلون ينتصرون ويغلبون حتى تتم لهم ا ل ك ل م ة و س أ ل ت ك فيما ي أ م ر ك م ايرتد احد سخطا عن دينه فقلت له وهكذا الايمان اذا خالط ب ش ا ش ة القلوب فانه لا ينزع و س أ ل ت ك بم ا ي أ م ر ك م فقلت ب ا ل ص ل ا ة والصدق و ص ل ة الرحم والوفاء وهذه مكارم أ خ ل ا ق لا ي أ م ر بها إ ل ا ن ب ي و إ ن ي كنت أ ع ل م أ ن ه ظاهر النبي ولكن ما كنت أ ظ ن أ ن ه يكون فيكم معشر ا ل أ م ي ي ن و إ ن صدقتني فيما س أ ل ت ك فهو النبي المنتظر ولو أ ن ي أ ق د ر أ ن أ خ ل ص إ ل ي ه لفعلت ولو كنت عنده لغسلت له قدميه وان صاحبكم سيملك موضع قدمي هاتين اي امره ظاهر و س ي أ خ ذ بيت المقدس هذه ثم اخذ الكتاب الذي ج ئ ء به من النبي صلى الله عليه وسلم و ق ر أ ه على سمعنا واذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد, أسلم تسلم. أما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم الاريسيين والاريسيين جمع ل ك ل م ة الفلاحين وهو الاكار الذي ي ح ر ث الارض اي عامه رعيتك وشعبك لانهم كانوا اهل ز ر ا ع ة فان توليت فان عليك اسم الاريسيين ثم تلا قل يا اهل الكتاب اي ب ا ل ر س ا ل ة كتب له النبي قل يا اهل الكتاب يا تعالوا الى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا ن مسلمون ثم طوى الكتاب وهو ي ت أ م ل قال فكثر لغط من حوله وارتفعت اصواتهم وانا لا ادري ما يقولون لان لغتهم غير ل غ ة العرب قال فامر بنا فاخرجنا فاكرم الرسول الذي يحمل ا ل ر س ا ل ة وارتحل الى م د ي ن ة حيس وكان له فيها د س ك ر ة اي ع ز ب ة بيت خاص له فامر ان يجمع هنالك الرهبان فجمعوا له ثم اغلق ابوابها وقال لهم اما بعد يا معشر الروم أ ت ح ب و ن أ ن تدوم, تدوم دولتكم وملككم وتكسبوا خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة قالوا نعم قال أ ط ي ع و ن ي وبايعوا هذا النبي قال فحاصوا ونفروا ن ف ر ة حمر الوحش مثل حمار الوحش وثاروا الى الابواب اي ليخرجوا هيج عليه الناس فوجدوها م غ ل ق ة فقال لعسكره ردوهم عليه فردوهم فلما وجد منهم ا ل ن ف ر ة وعلم انهم ص ا خ ط و ن عز عليه ملكه فقال انما اردت ان اختبر صلابتكم في دينكم اما وقد نفرتم فقد اعجبني منكم ذلك فنحن على دين الصليب قال فسجدوا له وراضوا عنه وعز عليه ملكه ولكنه اكرم الرسول واعاده محملا بالهدايا هذا ما جرى لمن لقيصر الروم يقول أبو سفيان والثالث الذي ذهب الى امير دمشق, امير دمشق من ي ر دمشق م قبل قيصر ايضا وهذا ايضا اسمه ا الحارس ولكن ليس الحارس ا بن عمير الازدي هذا اسمه الحارس ا بن شمر او الشمري امير دمشق جاءه الكتاب من النبي كسائر الكتب فيه عباره ة ل ن ليس من اهل من ك تشير ا عبارة ب فيه ت اليه الى نفسه ا ل م ر ي ض ة وان لم يره النبي فبنور ا ل ب ص ي ر ة عرف نفسه قال له اسلم يبقى لك ملكك يعني كان النبي من عادته وسنته من استجاب الى الدين من س ا د ة قومه ابقاه زعيما عليهم اسلم لك ملكك أي لا أنزع منك ملكك منك امير قومك يبقى اي تبقى انزع فغضب عند هذه ا ل ك ل م ة والقى بالكتاب في الارض وقال من ينزع مني ملكي ثم امر ان يجهز الجيش ليغزو فيه ا ل م د ي ن ة ثم تذكر ان له سيد تاج ر أ س ه في ر ق ل لانه هو ذيل والذيل ب تحركش ل ما ي أ م ر الراس امر ان يجهز الجيش وارسل من عنده يستاذن هرقل ان يغزر محمدا في مدينته <تصفيق> سمعت ه يقول ابو سفيان فوافى وصول هذا الرسول منه قبل ان يرتحل دحي ة يعني ونحن عنده في بيت المقدس فلما ق ر أ رسالته اي قيصر ولكن يجب ان يكون هناك ا د ي ا ء للدمشق والمسلمين و ا ل م س ل م ا ن والمسلمين والمسلمين و ا ل م س ل ا ي ن والمسلمين والمسلمين و ا ل م س ل ك ر م حامل ر س ا ل ة محمد اليك ولا تفعل شيئا غير ذلك فالتزم امر سيده, لأنه صدر الأمر من البيت الأبيض. التزم أمر سيده فاكرم الرسول وحمله ب ا ل ه د ا ي ة وكان الرسول الى مير دمشق شجاع ا بن وهب قال بعد ان كان قد حبسني حتى يسير الجيش اكرمني واعتذر الي ه وصرف الجيش وبقي عند ر أ ي قيصر والى ان نرى ماذا جرى عند, كسرى وأن نرى ماذا جرى عند المقوقس الى جمعه ق ا د م ة ادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة اما لقيصر فاختلفت ا ل ع ب ا ر ة فليس النبي من ش أ ن ه ان يعزله او يوليه فهو عظيم قومه اصلا اما اليوم سنجد اختلافا في ص ي غ ة هذه الكتب فان كسرى والذي يدور حديثنا حوله ا ليس ن ل من اهل الكتاب ولا له دين ع ب ا د ة النار ليست دين لم ت أ ت ي بها ش ر ي ع ة هي من عقل البشر المعقول المحدود ومعنى المعقول اي المربوط الذي له حدود لا يتجاوزها وكم للعقل من عثرات فهداهم عقلهم إ ل ى ع ب ا د ة النار والتي سيعذبون بها وقد عذبوا في دنياهم و آ خ ر ت ه م فاختلفت ص ي غ ة الكتاب إ ل ى كسرى فليس هنالك آ ي ة ق ر آ ن ي ة يقول له قل يا أ ه ل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة سواء ولم يعده ب أ ج ر ه مرتين كما, كما قال لقيصر أ س ل م تسلم ي ؤ ت ك الله أ ج ر ك مرتين أ ي مرتين فيما سبق من ع ب ا د ة النار ليس أ ج ر أ م ا لقيصر و إ ن كان على ضلال فكونه اتبع دينا واتبع هديا أ ص ل ه من قبل الله س م ا و ي ي ؤ ت ك الله أ ج ر ك مرتين أ ي م ر ة باتباعك ش ر ي ع ة عيسى و م ر ة باتباعك شريعته اما لكسرى فانظر ص ي غ ة الكتاب والذي حمله اليه عبد الله بن ح ذ ا ف ة السهمي وله ش أ ن عظيم س ي أ ت ي معنا فيما بعد اذكروا هذا الاسم جيدا ستجدوه يعدل ا م ة عبد الله ا بن ح ذ ا ف ة السهمي هو حامل كتابي الى كسرى اسمع معي ص ي غ ة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى و آ م ن بالله ورسوله لانه لم يؤمن برسول من قبل و آ م ن بالله ورسوله اما بعد ادعوك بدعايه الله فاني رسول الله الناس كافة. الى الناس كافه فاني رسول الله الى الناس كافه لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لم توجد هذه العبارات في كتاب قيصر اسلم تسلم ما فيش يؤتك الله اجرك مرتين اسلم تسلم فان ابيت فانما عليك اثم المجوس ولا توجد ا ي ة تعالوا الى ك ل م ة سواء انتهت ا ل ر س ا ل ة م خ ت و م ة كما قلنا بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم المكون من ثلاث كلمات جاءت في ث ل ا ث ة اسطر محمد رسول الله ك ل م ة الله في الاعلى ورسول بالوسط ومحمد من اسفل تقرا هكذا محمد رسول الله فلما رفع اليه الكتاب و ق ر ئ عليه وعلم مضمونه بلغته ا ل ف ا ر س ي ة اخذته ا ل ع ز ة بالاثم فمزق الكتاب والقى به في الارض واشتاط غضبا ولكنه لم يقتل الرسول الذي يحمل ا ل ر س ا ل ة رغم انه لا دين له ليس عربي ا ش ط ا ط غضبا ومزق الكتاب ورفض م ب د أ ا ل د ع و ة ولكنه لم يقتل حامل الرساله لأن وقال لحامل ا ل ر س ا ل ة عبد الله بن ح ذ ا ف ة ابلغ صاحبك ما رايت ثم امر وعلى سمع عبد الله ان يكتب الى عامله على اليمن وكان اهل اليمن يدينون لفارس واهل الشام هنا تدين للرم امر ان يكتب الى عامله باليمن ان يرسل رجلين من عنده جلدين شديدين ي أ ت ي ا ن ه بهذا الذي يسمى محمد ل ي ؤ د ب ه سمع عبد الله كل هذا وانطلق ورجع الى ا ل م د ي ن ة ليبلغ رسالته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اخبر النبي بان كسرى مزق رسالته ب س ط كفيه لله والى السماء ق ب ل ة الدعاء وقال اللهم مزق ملكه كل ممزق اللهم مزق ملكه كل ممزق فما ان وصل رسوله الى اليمن وبعث عامله على اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باثنين حسبما طلب كسرى ف ج ا ء برسالتهما الى النبي واخبراه بالهدف الذي ارسلا من اجله تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ارجعا عني, ارجع عني اليوم واتياني غدا اخبركما بما يكون فرجعا وعادا في اليوم الثاني وبتاريخ محقق مع قليل من الاختلاف عند كتاب السير في اي يوم في اي شهر غايتنا جوهر القصه اتيا في اليوم الثاني وقت الضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما ارجعا الى صاحبكما فاخبراه ان ربي قد قتل ربه أن ربي قد قتل ربه. ربه يعني ك س ر ة لانه يدين له حتى يعلم الناس ان الولاء و ا ل ط ا ع ة ا ل م ط ل ق ة لغير الله عباده وشرك تقحم صاحبها النار ان ربي قد قتل ربه فقد سار عليه ابنه وقتله قبل سبع ساعات من فجر هذا اليوم او من ساعتكم التي جئتم اليها سار عليه ابنه الرسول في ا ل م د ي ن ة ولا يوجد اتصالات لا س ل ك ي ة ولا لا س ل ك ي ة ولا بث مباشر ولا اي وسائل اخبار ويحدد لهم قد سار عليه ابنه فقتله لسبع ساعات خلون اي قبل سبع ساعات من الان في منتصف هذه ا ل ل ي ل ة فارجعا ل ى صاحبكما وقد ك ف ا ن الله امره حفظا ت ت ا ر ي خ والتوقيت ورجعا لانهما لا يملكان ق و ة وكسرى يظن ان كل العرب كعامله على اليمن ع ب ا ر ة عن زر حذاء او ش ر ا ب ة خرج يضعها كيف يشاء فلما جاء رجلا عامله الى ا ل م د ي ن ة و ر أ و ا ما يحيط بالنبي من ع ص ب ة ايمان و ق و ة و ه ي ب ة لرسول الله لم يجرؤا الا ان يبلغا ل ر س ا ل ة و ا س ت ل م الجواب فرجعا الى اليمن ف ا خ ب ر عامل كسرى على اليمن وقد فاتني اسمه الان فقال انظر انظر يعني انتظر فان وافق حديثه و ا ق ع ة عند كسرى او ان وافقت ا ل و ا ق ع ة حديثه ما علينا الا ان نسلم له فجاءه الكتاب من كسرى الثائر اي ش ي ر و ه ا بن كسرى المقتول فجاءه الكتاب مع رسول يعلمه ان الحكم قد ال ل ش ي ر و ه وينهاه عن ان يعمل اي شيء مع محمد العرب وتلقط وترسم الاخبار من حامل الكتاب بان ع م ل ي ة الثار او الثوران او ا ل ث و ر ة والقتل قد تمت ل ي ل ة كذا في س ا ع ة كذا فعلم صدق رسول الله فرد الرسول بحسنى ثم جمع قومه واعلن أ ع ل ل ن إ س م تم إسلام ه ا م ي م ومزق اسلامه ل ل ملك ه ك ر أخبر ى وانتهى وقد ا ن ب ي ف ق ل سيهلك على ي ي ك د كسرى أي ولا يكون كسرى شيروه الثائر أي ولا ب ع د فمنذ ان هلك كسرى بفتا... بفتوحات ودخلوا ايوانه واخذوا سواريه وتاجه والبسا ل س ر ا ق ة